طيب شكرا أختي المباركة المحبة سلامنا نعمة الرب يسوع المسيح لكل الأحباء في الغرفة مسلمين ومسيحيين ويهود ولا وملحدين سلام الرب إلى كل شخص بدون استثناء وكل سنة وانت طيبين بمناسبة صهام السيدة العزراء نطلب من الرب أن يعطينا فترة مباركة ووقت روحي حتى نستفيد من اجتماعنا حول كلمة الحية له كل المجد احنا بنتكلم في كل أسبوع بنعمة الرب حول سفر دانيال ووصلنا إلى الأصحاح الثامن بنعمة الرب بشكر كل الأحباء اللي قدموا ترانيم واللي صلوا الرب يبارككم جميعا وسأقرأ من الآية الأولى إلى, الـ الـ الى الآية الثانية من الأصحاح الثامن ونشترك مع بعض والرب يديني نعمة ويديني بركة في السنة الثالثة من ملكي بل الملك ظهرت لي أنا دانيال رؤية بعد التي ظهرت لي في الابتداء فرأيت في الرؤيا وكان في رؤياي وأنا في شوشا القصر الذي في ولاية عيلام ورأيت الرؤية وأنا عند نهر أولي الأصحاح الثامن أنا أقرأ في الأصحاح الثامن من صفر دانيال النبي الناس اللي بيسألوا على الأصحاح إذن هنا دانيال النبي بتكلم أنه في السنة الثالثة من ملك بلشصر الملك ظهرت له او أوراق رؤية أخرى بعد الرؤية التي ظهرت له في الاتباء يعني غير الرؤية الأولى رأى رؤية أخرى فرأيت في الرؤيا وكان في رؤياي وأنا في شوشا القصر في ولاية عيلان عند نهر أولاي شايفين التدقيق في الكتاب المقدس لما بيتكلم عن مكان بيديلك المكان بالضبط فين بيديلك اسم الدولة لا ده كمان بيديلك اسم النهر اللي كان شافي الرؤية مش اي معلومات مبهمة فخليني نشوف فين علام بتقع فين وفين نهر اولاي وان نشوف مع بعض الصورة الأولى لو سمحت أخ روماني حطت لنا اللينك الأول افتحوا معاي اللينك اللي حيحطه أخونا روماني مشكورا افتحوا معاي اللينك ده لو سمحت هتشوف الصورة الأولى اللي قدامك دي الجزء اللي على اليمين في الركن تحت ده الخليج الفارسي او الخليج العربي اللي بيصب فيه نهري دجلة والفرات شايفين قدامكم نهر دجلة والفرات بيجتمعوا معا وبعد كده بيصيروا نهر واحد كبير بيصد في الخليج الفارسي او العربي شايفين فو نقطة حمر كبيرة مكتوب جنبها سوسة صح شايفين اكتبولي واحد كده لو شايفين سوسة نعم هذه شوشن, شوشن القصر في النطق اليوناني سوشا وتنطق في العبرية والعربية هكذا شوشن بتوضيح اكتر للرسم اللي قدامنا ممكن نحط اللينك التاني اخر وماني لو سمحت ممكن نحط اللينك الثاني لو سمحت شوفوا معاي اللينك التاني ده نفتح مع بعض هتلاقوا أولاي ريفر نهر أولاي اللي بتكلم عنه دانيال النبي أولاي ريفر يبقى احنا عرفنا فين منطقة شوشان التي تقع شرق التقاء دجلة والفرات والآن في هذه الصورة نرى نهر أولاي وهو يقع شرقها أيضا شرق شوشن القصر وستتضح أكثر ربما أيضا في الخرطة الثالثة ممكن الأخر ماني مشكور يحط لنا الخريطة رقم ثلاثة شكرا أخر ماني ربي باركك إذن حتشوفوا مقاطعة عيلام مكتوبة بالإنجليزي شمال نهر الدجلة أكسود شرق نهر الدجلة عفوا إيلام شايفينه إذن المقاطعة الكبيرة هي إيلام أو عيلام بالعربي وسوسة نقع إلى جوارها ثم نهر أولاي زي ما احنا شايفينه قدامنا اذا المكان واضح بالنسبة لنا حدد دانيال الولاية وهي ولاية عيلام وحدد البلد وهي شوشا القصر وحدد النهر وهو نهر أولاي اذا كلها اماكن معروفة وليست أماكن مجهولة حابب أذكركم فقط بالرؤية الأولى اللي احنا اشتركنا فيها مع بعض قبل ما ننتقل إلى عمق الأصحح انتم فاكرين احنا اتكلمنا عن التمثال الذي رآه هنا بوخز نصر وتكلمنا عن الرؤية التي رآها دانيال اللي فاكر يكتب لي واحد وكيف أن في الوقت الذي رأى نابو خز نصر تمثالا جميلا رأى دانيال هذا التمثال على حفقته وإذ هو عبارة عن حيوانات تبطش بالبشر حابب أفكركم تفكير بسيط علشان ذلي ارتباط بالرؤية فحنحط ثلاث لينكات مع بعض نحط الأول يا أخرماني لو سمحت رقم أربعة نحط اللينك رقم أربعة حفكركم بس افتحه معايا في اللينك رقم اربعة ده تمثال اللي شافه نبو خزنصر زي ما شايفين قدامكم الرأس زهب الكتفين والصدر فضة والفخزين ال ال ال الوسط والفخزين من نحاس والساقين من حديد والأقدام بعضها من حديد وبعضها من خزف وكنا شرحنا ده بالتفصيل في المرات السابقة وحنشوف اللينك الخامس يحطولنا أخر ماني وهو عبارة عن تذكير أيضا شكرا لك أخي أنه اللينك الخامس عبارة عن نفس التمثال ولكن دي تفصيل الذهب يشير إلى دولة بابل والفضة إلى دولة ماذي وفارس ايران والنحاس إلى دولة اليونان والحديد إلى دولة روما وكلها الممالك التي جاءت متتالية وحكمت العالم ثم بعد ذلك الأقدام بعضها حديد وبعضها خزف ثم رأينا الحجر الذي قطع بغير يد إنسان وهو شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد حنحط الصورة رقم ستة وهي أيضا للتسكير بما سبق لأنه مرتبط بهذه الخدمة اليوم ففكركم أنه دانيال شاف بدل ما كان نبوخذ نصر شاف رأس زهب كان دانيال شاف أسد له جناحين وهي المملكة البابلية والجناحان إشارة إلى السرعة والانقضاض وكيف أن بابل احتلت العالم القديم وكان لها هيبة الأسد ثم بعد ذلك رأينا ماذي وفارس الفضة ورآها دانيال في رؤيته كدب بين أسنانه ثلاث أضلع وقيل له قم كل لحما كثيرا اشار إلى غزواته الكثيرة التي سيحصل من خلالها على غناء كثيرة ثم دولة اليونان الإسكندر الأكبر وكيف أشير له في الرؤية بنمر له أربعة أجنحة وكيف أن البحاثة منزهلين لدقة النبوء قبل حدوثها بأكثر من بحوالي 300 سنة كيف أن دانيال يرى هذه الأشياء ونعرف أن أربعة أجنحة إشارة إلى الإسكندر الأكبر الذي غزى العالم القديم كله في فترة وجيزة جدا بسرعة رهيبة وزي ما شايفين النمر وله أربعة رؤوس لأن مملكة اليونان انقسمت إلى أربعة أقسام هل أنا عندي صوت أطمن على الصوت بس طيب نشكر الله وكيف أن مملكة اليونان انقسمت إلى أربعة أقسام زي ما شايفين النمر له أربعة رؤوس وبعد ذلك الحيوان الرابع غير الذي ليس له شكل معين وهو كان دولة روما إذن هذا تذكير فقط بما سبق وبعد ذلك ندخل إلى عمق الأصحاح عايزكم تتذكروا الصورة الأخيرة دي لو سمحت خلوا الصورة الأخيرة دي مفتوحة قدامكم ممكن افتكروا كده الصورة الأخيرة اللي فيها التمثال وإلى جواره بابل يساوي الذهب وإلى جواره الأسد والدب والنمر والحيوان الرابع ننتقل بعد ذلك إلى عمق الأصحاح نحط الآيات ثلاثة وأربعة لو سمحت فرفعت عيني ورأيت وإذا بكتش واقف عند النهر وله قرنان والقرنان عاليان والواحد أعلى من الآخر والأعلى طالع أخيرا رأيت الكفشة ينطح غربا وشمالا وجنوبا فلم يقف حيوان قدامه ولا منقذ من يبه وفعل كمرضاته وعظمه الكبش هنا وهو يشير إلى ماد وفارس إلى إيران قديما وشايفين دقة الرؤية أنه رأى قرنان وقرنين ولكن أحدهما أعلى من الآخر لأن مملكة مادي وفارس كانت فارس في ذلك الوقت هي الأصغر وتكاد يعني إلى جوار مادي لا ترى ولكنها بعد ذلك صارت هي الأكبر وصارت مادي هي الأصغر فرفعت عيني ورأيت وإذا بكرش واقف عند النار وبنشوف رأيت الكفش ينطح غربا وشمالا وجنوبا يعني عمل غزوات في كل اتجاه لم يقف حيوان قدامه ولا مملكة من الممالك التي تقطش بالإنسان ولا مملكة وقفت أمامه ولا منقذ من يده كانت فارس هي التي تحتل العالم القديم قديما وفعل كما رضاته كما اراد فعلت ممكن نشوف هنا صورة للكبش تخيلها البعض نحط الصوره رقم 7 لو سمحت اخر شايفين الكبش العملاق هذا كبش عملاق اكل وشبع ونطح في كل اتجاه وغزا كثيرا من الدول وشبع واستراحة وكان الأمر سيستمر معه كان الأمر سيستمر مبسوط شايفين الراحة إزاي يعني مرتاح مطمن لا يوجد أقوى مني أنا الملك أنا الذي سحق هذه الممالك هكذا كانت مادي وفارس نحن نعرف الملك كورش وهو من أشهر الملوك الماديين وكيف أن بعد ذلك كل الملوك أصبحوا من الفرس على هذه الدولة وصلوا في اتجاه الشرق إلى مناطق بعيدة في الغرب وصلوا حتى حدود اليونان جنوبا وصلوا حتى مصر وأثيوكيا شمالا وصلوا حتى أرمينيا كانت الغزوات في كل اتجاه لم يقف أمامهم ملك لا ملك وقف أمامهم ولا دولة نضع الآيات لو سمحت من خمسة إلى سبعة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 الكرسي سيدوم له عجيب أمر تلك الممالك التي كل مملكة كانت تعتقد أن الملك سيدوم وأنهم سيسيطرون على العالم ولا يعرفون أن أن الممالك ترتفع وترتقي ولها حد فيه بعد ذلك تبدأ في الانحذار هكذا كان حال هذه الممالك قديما هذا الكبش الذي اعتقد أنه الملك وأنه الأقوى ماد وفارس جاء من هو أقوى الاسكندر الأكبر دولة اليونان خلونا نشوف التدقيق أتى من المغرب يعني دانيال النبي في رؤيه يحدد حتى الاتجاهات اتجاهات الدول اتجاهات الممالك أتى من الغرب ووجدوا في الآثار أن التيس كان يرمز للجيش اليوناني ولحظة تعبير لم يمس الأرض من ضم الأشياء اللي أنا شخصيا بحيث أشوفها بصورة مستمرة عالم الحيوان وبشوف يعني أفلام وسائقية كثيرة جدا وتشوف الكبش أو التيس حينما ينطح لما بي يقترب من المكان اللي حينطح فيه تشوفه كأنه يرتفع عن الأرض حتى تكون الضربة بقوة وهنا بيقول لك ولم يمس الأرض وكأنه طاير بسرعة رهيبة جدا وده إشارة إلى إيه إشارة إلى فتوحات الإسكندر السريعة هذا الرجل في عشر سنوات وأقل احتل العالم كله لاحظوا قصر المدة عشر سنوات وأقل احتل العالم القديم كله نعم هو الذي أشير له بالنمر الذي انقسمت مملكته إلى أربع كما سنرى لم يمس الأرض وده طبعا شفناه بأربع أجنحة لم يجد أي مقاومة يقول لك إيه قرن معتبر قرن معتبر يعني له, له وزن له ثقل في الحرب ونحن نعرف أن العالم كله إلى اليوم يعرف من هو الإسكندر الأكبر ويعرفون أنه لم يمر على التاريخ قائد محنك مثل الإسكندر الأكبر في كل خططه وكيف احتل العالم القديم كله في هذه الفترة الوجيزة ركب إليه بشدة قوته نعرفين الملك اللي كان في ذلك الوقت في فارس هو داريوس بالرغم من ان الفرس كان لهم العدد الاكبر في الجيوش لكن الاسكندر الاكبر بمهارة فائقة اخترق الصفوف كان في فيلم وسائقي عملته قناة الجزيرة من حوالي شهرين لو في حد شافه فيلم وسائقي رائع جدا أنا كنت يعني مستمتع وأنا بشوف الإسكندر الأكبر وكيف أن أحداث الكتاب المقدس التي ذكرها منذ آآ منذ آآ آلاف السنين قناة الجزيرة توسق هذه الأحداث فكيف وأشار إلى الخطة كيف أنه جرى عدد هائل من آآ جيش آآ داريوس إلى الجهة الشمالية ثم بعد ذلك فتح ثغرة في الوسط ودخل من هذه الثغرة ثم قام بخطة تسمى الكماشة فأحاطوا بجيش الفرس من الخلف ومن الأمام وكانوا محصورين فهنا تغلب على العدد مهموش العدد لأنه أصبح الجيش في الوسط لا يعمل محصور الالتفاف نعم ركض إليه بشدة قوته خلونا نشوف الصورة مع بعض رقم تسعة اتعب يا أخ روماني لو سمحت اطلنا صورة رقم تسعة عفوا عفوا يا أخ روماني آسف رقم تمانية نعم رقم تمانية شوفوا كذا رقم تمانية هتشوفوا في رقم تمانية إنه ملوك الفرس كانوا يزينون رؤوسهم وهذه حفريات بما يشبه لبدة الكبش شايفين كده كل واحد على دماغه فيه من ورا كده زي زي فروة الكبش يعني فكان الكبش اشاره الى هذه الدوله اللي شايفينها واضحه وأبحث قدامكم في الحفريات نعم فإذا النبوءة دقيقة جدا فزي كأنه يعني الكبش بالنسبة لهم رمز فكانوا بيزين رؤوسهم بما يشبه فروة الكبش على رؤوسهم نشوف مع بعض سورة رقم تسعة لو سمحت أخر ماني شوفوا معي تسعة شايفين المنظر الرهيب ده دانيال واقف في الرؤية وهو يرى تيس الماعز القادم من الغرب وفي رأسه قرن معتبر وزي كأنه طاير عن الأرض في حين الكبش على الأرض فاستشاط غضبا وضربت الكبش ضربة معتبرة هذا ما فعله الاسكندر الأكبر هذا ما فعله الاسكندر الأكبر ضرب الكبش هذه واحدة الأمر الثاني كسر قرنيه والأمر الثالث طرحه على الأرض شايفين قدامكم النبوة طرحه وداسه ضرب الكبش كسر قرنيه طرحه على الأرض وداسه هذه المعركة مات فيها عدد هائل من الديوش البعض يقدر بحوالي نصف مليون والبعض يقول أن هذا الرقم مبالغ فيه ولكن سنعتبر أن هذا الرقم مبالغ فيه ولكن لا شك أن العدد الذي قتل كان كبيرا جدا إذن خاض الإسكندر الأكبر هذه المعركة دولة اليونان القادمة التيس القادم من الغرب كان عمر الإسكندر في ذلك الوقت عشرين سنة تقريبا لما هزم داريوس كان عمره ستة عشرين لما مات عمره 32 سنة تخيلوا اسكندر الأكبر لما مات عمره 32 سنة يعني الشاب في عز شبابه يعني نشوف مع بعض الصورة رقم 10 حطي لنا الصورة رقم 10 لو سمحت شكرا. شوفوا معي الصورة رقم 10 بنشوف هنا في الصورة رقم 10 خلاص يعني انتهى منه نهاية كاملة طرحه أرضا وداسه خلاص ما بقاش له أي قوة نهاية دولة فارس نهاية دولة الفرس في ذلك الوقت في الوقت علشان نجمع الموضوع مع بعض عايزين نركز شوية في الصورة رقم 11 اتعى بياخرمان احب صورة رقم 11 لو سمحت شوفوا معايا الصورة دي وركزوا فيها مع بعض انا قلتلكم احفظوا الصورة الاولى في ذهنكم صح افتحوا معايا اللينك ده تمثال الزهب الرأس الزهب والاسف هو مادي وفارس الدب ولكن لم نعرف كيف كانت نهاية الدب المناسبة الصورة معكوسة الأسد الكبير ده التاس العافي ده ده مفروض تحت الكبش خلوا الكبش فوق يعني وعليش أنا غلط في وضع الصورة معايا اللي معايا فيهم جزلي يكتب لي سرعة كده بس أعرف طيب احنا شفنا الدب هو مملكة فارس ولكن لم نعرف كيف انتهى كيف كانت نهايته فهذه النبوءة تشير لنا كيف كانت نهايته عن طريق تيس الماعز القادم من الغرب فالاسكندر الأكبر فهنا بنشوف الآية رقم 8 نحطها لو سمحته الآية رقم 8 فتعظم تيس الماعز جدا. فتعظم تيسو الماعز جدا حطونا الآية دي ولما اعتزا كسر القرن العظيم وطلع عوضا عنه أربعة قرون معتبرة نحو رياح السماء الأربعة فهنا بنشوف تيسو الماعز اللي هو الدولة اليونانية بسكندر الأكبر كيف احتل العالم القديم كما ذكرنا ولكن لم يكن له ابن لم يكن له وارس فقسمت المملكة على أربع قادة من قواد الإسكندر الأكبر اتكلمنا عنهم في المرة اللي فاتت ممكن نحط اللينك الأخير مرة أخرى لو سمحت في ناس طالبا اللينك الأخير يا خروماني حطوا تاني لو سمحت شكرا اتكلمنا عن المرة الفاتت لو متذكرين الاربعه ممالك وكيف كيف قسمت هنا بيقول لك فتوزعت المملكه على رياح السماء الاربع يعني في كل الاتجاهات وهنا نريد ان نقف عند قصه حكاها المؤرخ اليهودي يوسيفوس المؤرخ بخصوص هذه النبوه بيقول بعد ما سقطت صور بعد كده وفلسطين لأن نحتل المنطقة كل في يد الإسكندر وصلت الأخبار إلى رئيس الكهنة اليهودي في أورشاليم أن الإسكندر في طريقه إلى أورشاليم لم يكن من هذا رئيس الكهنة إلا أنه صلى وطلب السلام من أجل بلاده فكان له رؤية من الرب وقال له اذهب وقابل الاسكندر بملابسك الكهنوتية الكاملة وليكن معك الكهنة وليلبس ملابس بيضاء خلوا بالكم من الكلام يا اخوة وفعلا طلعوا ولبس رئيس الكهنة ملابسه المعروفة ومعاه الكهنة بسياب بيض وأول مشاف من الإسكندر الأكبر ذهب ليسجد لرئيس الكهنة فقادتوا سألوه أنت بتعمل ليه ليه رايح تسجد فقال لهم رأيت هذا المنظر قبل أن أخرج في حلم وأن رجلا في الحلم له نفس هذا الشكل رئيس الكهنة وعلى رأسه هذه العمامة وهذه الصفيحة الذهبية المنقوش عليها قدس للرب وكيف أنه تنبأ له بالانتصارات في آسيا فأخذ رئيس الكهنة هكذا يحكي ويسجل المؤرخ العظيم يوسفوس المؤرخ المحترم من كل العالم أخذ رئيس الكهنة الإسكندر الأكبر وأطلعوا على نبوآت دانيال الخاصة به عرفوا قال له تعالى وريك أنت مكتوب عندنا في الكتاب المقدس لتعنا وفتح له سفر دانيال وشرح له وكيف أنه سيدمر داريوس ده قبل ما يحصل موضوع داريوس فتشجع من هنا أيضا الاسكندر الأكبر وذهب لملاقات داريوس ولاحظوا أن هذه النبوءة دونت أكثر من 200 سنة من قبل حدوثها يعني أمور التاريخي يا إخوة اللي بتحصل مسجلة عند الرب الإله عايزين نستفيد من الكلام ده انه لا تخف انا شايفك اذا كان امور الدول او امور الافراد امور الدول انا شايفة متسجلة قدامي وانا الذي اسمح لهذه المملكة او لتلك فانا اسمي ضابط الكل وعلى مستوى الافراد ما تخافش انا شايفك مهما كنت انت شايف نفسك صغير أنا شايفك عارفك باسمك أقول لك أنت منقوش على كفي لا تخف مهما كنت شايف نفسك صغير وسط هذا العالم الكبير أنا عيني الرب التي ترى أستار الظلام أنا الذي أسمع الصمت فأنا أراك جيدا لا تخف ومن هنا فرسالة الكتاب اليوم لنا جميعا انت في مكانك لا تخف انت في وضعك لا تهتز لا تسقط شعر من رؤوسكم وفي النص اليوناني لأن شعور رؤوسكم ذات أرقام عارفين يعني ذات أرقام يعني كل شعر من رأسك لها رقم عند الرب الإله وهي لا تسقط إلا بإذن من الرب الإله وهكذا حينما نرى الأحداث التي تحدث من حولنا شمالا ويمينا جنوبا شرقا غربا لا تهتز لا تخف فالكتاب المقدس يقول الوحي الإلهي فيه فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما لو بتشوف في أحداث في بلدك بتحصل وليهمك الرب من السماء يرى وينظر ويستخدم كل هذه الأمور للخير كل أمور الشر يعجنها الرب الإله ويخرج منها خيرا لأولاده ما تخافش ما تخافش من الناس الضعفاء اللي بيخطفوا البنات لأنه ما عندهمش حيلة ما تخافش من اللي بيهدد كنيستك ولا بيتك ما تخافش من اللي بيشتمك في الشارع وانت ماشي ما تشيلش هم لأن في السماء عين تنظر ووقت محدد فيه يقول الرب الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص علانيا أجعل في وسع الذي ينفث فيه لا تهتم عايزة تهتم بشيء واحد النهاردة وأنا أوجه هذا الكلام إلى نفسي أولا أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده تاني ردد الآية دي معايا كل الأشياء عارفين مش بعض مش شوية من الأشياء لا كل كل كل الأشياء حتى وإن كان شكلها وحش حتى وإن كان شكلها وحش وقاتم وأسود وقاسي ومتعب كل, كل الأشياء تعمل مع للخير للذين يحبون الله كان السجن بالنسبة ليوسف قاسي وشر ولكن منه خرج ليكون الرجل الثاني في أرض مصر وكان جب الأسود بالنسبة لدنيال مكان للموت تحفر فيه القبور لعظام الموتة وكان هو القوة التي خرج منها ليكون الرجل الثالث في المملكة والوزارة إن لم يكن الأول بعد الملك وهكذا كان أثون النار للثلاث فتية وكان بردا وسلاما لهم هذه الأشكال التي تبدو مزعجة وحيوانات تريد أن تبطش بأولاد الله في حقيقة الأمر كل ذلك في الله يعجل هذا الشر ليخرج منه خير لأولاده المهم أن نتمسك بالوصية وأن لا نخف لا تخف لأني معك لا تتلفت ده كلام الكتاب المقدس يعني ما يهمكش أي شيء يحدث وأنا في قمة الاندهاج حينما أسمع داود النبي يقول حينما قام علي جيش إذا قام علي جيش ففي هذا أنا مطمئن جيش جيش يا داود لا ما أنا مطمئن إن قام علي قتال ما يهمنيش ففي هذا أنا مطمئن نخطي الآيات لو سمحت من 9 إلى 12 وندخل إلى عمق الأصحح أيضا بالمناسبة روعد هذا الأصحاح أيضا كما تعلمون في دانيال أن, أن الذي فسر هذا الحلم أيضا والرؤية هو ملاك الرب زي ما حنشوف في نفس الأصحاح الآية 9 ومن واحد منها خرج قرن صغير من الأربع ممالك اللي انقسمت في أيام الإسكندر الأكبر من الأربع ومن واحد منها خرج قرن صغير وعظم جدا نحو الجنوب ونحو الشرق ونحو فخر الأراضي وتعظم حتى إلى جند السماوات وطرح بعضا من الجند والنجوم إلى الأرض وداسهم وحتى إلى رئيس الجند تعظم وبه أبطلة محرقة الدائمة وهدم مسكن, القدس مسكن مقدسه وجعل جند على المحرقة الدائمة بالمعصية فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح هذا القرن الصغير يشير إلى الملك المشهور جدا أنطيوخوس أبي فانيوس وأبي فانيوس يعني اللامع في اللغة واليهود أطلقوا عليه إبيمانوس يعني المجنون وزعنا بنشوفه قرن صغير لأن بداية كانت صغيرة كانت ضعيفة كان محتقر كان مسجون كرهينة في روما وبعد ما تمكن من الحرب استولى على المملكة في حياة أخوه الأكبر ونرى في التاريخ ما سببه أنطيوخس أبيفانيوس وكيف كان رجل دموي يقتل ويحب القتل تعذير فخر الأراضي المذكور هنا يعني أرشاليم المكان الذي فيه الهيكل الذي تقدم عليه الزبيحة وكيف أن أنطيوخس دخل الهيكل اليهودي وأخذ كل الذهب لأن الأواني أنتم تعرفون أواني المزبح أواني الهيكل كلها مصنوعة من الذهب. كيف دخل وأخذ هذا الذهب وأقام مزابح للأوسان في داخل الهيكل وكان يقتل بوحشية كيف أنه تكبر وتعظم وكان مجدفا حتى على الله كان يجدف حتى على الله نحن نعرف أن فرعون قال لموسى من هو الله هكذا صار هذا الرجل مجدفا أيضا في عصره أبطل المحرقة الدائمة المحرقة الدائمة أنتم تعرفون في الهيكل اليهودي كان هناك زبيحتين زبيحة صباحية وزبيحة مسائية تقدم بصورة مستمرة يعني العبادة اليومية أبطلها أو قفها هذه العبادة المنتظمة وغيرها ونجس هيكل اليهود بأن جعل على المزبح قدم خنزيرا على المزبح وأنتم تعرفون أن الخنزير نجس عند اليهود رجس وتقول النبوء أنه حارب جند السماوات وجند السماوات أو النجوم نحن نعرف النبوء في العهد القديم أن الرب الإله قال لإبراهيم سيكون نسلك كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر فأولاد الله يشار لهم بالنجوم دائما حاربا نجوم السماء جند السماء يعني شعب الله مملكة السماء لم يتوقف عن شيء حتى النجوم هؤلاء الكهنة المسؤولين عن الخدمة أيضا حاربهم وطرح الحق أي كتاب الناموس طرحه في الأرض وكل هذا بسماح من الله والسؤال لماذا لأن شعب إسرائيل كان قد دنس هو أيضا هذا المكان لخطاياه هذا الشعب قيل عن الشعب اليهودي في العهد القديم هذا الشعب يقترب إلي بفهمه. بشفتاه واما قلبه فابعده عني بعيدا بشفتايك ما ينفعش بلسانك بس تقعد تقول 1000 مره في اليوم الحمد لله استغفر الله استغفر الله الحمد لله ما لهاش قيمه ولا هتنفعك وهنا اكلم الكل اكلم مسيحي واكلم مسلم واكلم يهودي أكلم الجميع ما يلهج به اللسان دون القلب ودون اللب ودون العقل لا قيمة له الأعداد لا قيمة لها إذا أعدت تقول مليون مرة استغفر الله وأنت لم تتب لم, لم تقدس قلبك لا قيمة لما تقوله هذا ما فعله شعب إسرائيل هذا ما فعله هذا الشعب قديما اعتمدوا على الشكل ولم يدخلوا إلى العمق اعتمدوا على الكلام الخارجي على الترديد فقط كما يفعل بعض المسيحيون اليوم بعض المسيحيين اليوم يفعلون هذا الأمر يعتمدون فقط على الترديد معتقدين أن الترديد يكفي لا يكفي عزيزي الدخول إلى العمق والرب يسوع المسيح قال للتلاميذ ادخلوا إلى العمق وانقوا الشبكة في الخارج في المياه الضحلة لا يوجد سمك السمك في المياه إلى العمق قليلا أفز كان شعب إسرائيل ولأنهم احتقروا هيكل الله احتقرهم الله لأنهم لم يرضوا بأن يسلكوا في محبة الحق سمح الله بأن هذه الأحداث تحدث حطونا كده لو سمحتوا من صفر ملاخي حطونا الآيات داع التكست لو سمحتوا صفر ملاخي الأصحاح الأول سنشوف من الآية ستة سأقرأ من الآية ستة الابن يكرم أباه والعبد يكرم سيده فإن كنت أنا أبا فأين كرامتي وإن كنت سيدا, سيدا فأين هيبتي قال لكم رب الجنود أيها الكهنة المحتقرون اسمي ده كلام الله لكهنة اليهود وتقولون بما احتقرنا اسمك احتقرناك بايه يقول الوحي تقربون خبزا نجسا على مذبحي خبزا نجسا يعني خبز مقدم دون القلب بكلمة نجس نجس يعني خبز لا ألتفت له خبز معمول باليد بس مش بالقلب وتقولون بما نجسناك بقولكم ان مائدة الرب محتقرة وإن قربتم الأعمى ذبيحا أفليس ذلك شرا وإن قربتم الأعرج والسقيم أفليس ذلك شرا قربه لواليك أفيرضى عليك أو يرفع وجهك قال رب الجنود والآن تردوا وجه الله فيطرأف علينا هذه كانت من يدكم هذه كانت من يدكم لكن يوجد حل والحل يقول لك ترضى وجه الرب سيرضى عنك إذن حينما نحتقر الرب وحينما نحتقر وصيته وحينما نحتقر عبادته وكلمة نحتقر أي لا نهتم لا نقوم بما يجب القيام به أمام رب السماء والأرض نتهاون نجعله آخر شيء وبعد ذلك نتسأل ليه يا رب تبحصر في حياتي ليه يا رب المشاكل الموجودة في حياتي ما المشاكل الموجودة لأننا لم نلتفت إلى وصية الرب بصورة جيدة لأننا احتقرنا الرب فهناك مشاكل موجودة في الحياة خلونا نصلي مع بعض 30 ثانية كذا سيد الملك العظيم الإله الحق نأتي إليك يا سيدنا ولا نذهب إلى آخر نأتي إليك ونقول لك يا سيد نقي هذا القلب من كل الشوائب التي لا ترضيك اخرج من القلب يا سيد كل الأوسان التي وضعناها كل الشهوات التي تجعلك بعيدا يا سيد عن هذا القلب نضع هذا القلب أمامك يا سيد فلا أحد غيرك يستطيع أن ينظف ويطهر ويقدس نظف هذا القلب يا سيد لتكن عبادتنا لك عبادة القلب واللسان معا حتى لا يكون يا رب مصيرنا كالذين قيل عنهم هذا الشعب يقدسني ويمجدني بشفتاء اما قلبه فمبتعد عني بعيدا نصلي يا رب ان تبارك هذا القلب ليصلي ليشكر ليحمد ليتقدس لك انت وحدك اسمك نصلي يا سيد ولك كل المجد آمين إذن حينما تكون هناك آلام متواصلة علينا أن نتساءل ما الذي ما الخاطئ في حياته إذا كان في آلام متواصلة وراء بعض أقف أصلي واطلب من الرب أن يكشف لك عن السبب ورئيس الجند في الآيات التي قرأناها رئيس الجند يعني رئيس شعب الله نشوف الآيات 13 و14 فسمعت قدوسا إذن الرؤية, الرؤية التي رأاها دنيال وكيف أن فيس ضرب الكفش وطرحه أرضا ولا منقص دولة اليونان الآن سمعت قدوسا واحدا يتكلم فقال قدوس واحد لفلان المتكلم إلى متى الرؤية من جهة المحرقة الدائمة ومعصية الخراب لبذل القدس والجندي مدوسين فقال لي إلى 2300 صباح ومساء فيتبرأ القدس ودانيال بيشوف الرؤية كيف أنه كيف أن المزبح دنسة والمحرقة الدائمة توقفت نجد هنا السؤال يسأل الملائكة إلى متى ونرى المدة محددة بدقة 2300 صباح ومساء وهذا تعبير يهودي يفهمه اليهود جيدا عن اليوم الكامل وهي مدة تساوي ست سنوات وثلاث أشهر وحوالي طمانطاشر يوم لما تحسبوها حوالي ست سنوات وثلاث أشهر وحوالي طمانطاشر يوم ودي المدة التي دنت فيها الأمم اليونانيين الهيكل المدة تماما يعني حينما سأل دانيال إلى متى ستكون المحرقة الزبيحة العبادة متوقفة إلى متى يتم تدنيس المذبح الهيكل كانت الإجابة ست سنوات وسلا شهور ونصف تقريبا سمعت قدوسا يتكلم ويرد عليه قدوسا آخر والملاك هنا نشوف يعني الملاك أيضا يهتم بدنيان ويهتم بالشعب ويسأل هو أيضا بالمناسبة بعد اليونان وبعد ما تم تطهير الهيكل في هذه المناسبة أقام اليهود عيدا اسموه عيد التجديد افتحوا معايا كده لو سمحتوا يحنى الأصحاح العاشر يحنى الأصحاح العاشر ونشوف مع بعض هذا العيد العجيب عشرة 22 وكان عيد التجديد في أوروشاليم وكان شتاء الله وعيد التجديد جميل فين لما بنرجع للأعياد اللي في سفر اللهويين في مخاض بداية ولادة الأمة الإسرائيلية لا نجد عيد التجديد نجد عيد المظال عيد الكفارة عيد الفصح لكن عيد التجديد جاء من هنا حينما نجس اليونانيون المذبح والهيكل ووضعوا الأوسان وقدموا خنزير على المذبح ومكث هذا الأمر استمر أكثر من ست سنوات بعد أن طخروا الهيكل أقاموا هذا العيد عيد التجديد الذي ذكر في العهد الجديد كل الأمور مؤرخة بصورة رائعة جدا كل الأمور موسقة كل الأمور تجد لها توثيقاً نعم في الثورة المكابية وطبعاً المكابيين لهم تاريخ واللي حب مرة ممكن نتكلم عن المكابيين والتاريخ اللي, اللي كان لهم دور يهوز المكابي وغيره تقريبا المدة دية يا إخوة من سنة 171 الست سنوات دي اللي بنتكلم عنا تقريبا من سنة 171 قبل الميلاد الى 165 قبل الميلاد يعني في القرن الثاني قبل الميلاد هذه التي فعلها أنتو يوخس أبي كانت تقريبا في هذا الوقت وهنا نرى أن الآية رقم 14 فقال لي إلى 2300 صباح ومساء فيتبرأ القدس هذا هو المتكلم هنا اللوغوس أنا ما عندي الصوت اللوغوس الكلمة شخص المسيح له كل المجد قبل تجسدي فهو عقل الله الناطق أو نطق الله العاقل المسيح كلمة الله والمتكلم هو الذي يعرف كل شيء والذي حدد. معاد الرؤية والذي قال للملاك أن يفهم دانيال وقت الرؤية أنا طولت عليكم انا قربت أخلص لدوني عشر دخائق فقط لو سمحته شوفوا معي كده من الآية 15 نحط الآيات من 15 واندهشوا معي لو سمحته اندهش معي في تفسير الملاك للرؤية كان لما رأيت أنا دانيال الرؤيا وطلبت المعنى إذا بشبه إنسان واقف قبالتي وسمعت صوت إنسان بين أولاي أولاي هو النهر اللي شفناه في الصورة الأولى لحقنا الخريطة بتاعته صوت إنسان بين أولاي فنادى وقال يا جبرايل فهم هذا الرجل الرؤية هو شخص المسيح الكلمة الأذري يتكلم فجاء إلى حيث وقفت ولما جاء خفت وخررت على وجهي فقال لي افهم يا ابن آدم إن الرؤيا لوقت المنتهى وإذ كان يتكلم معي كنت مسبخا على وجهي إلى الأرض فلمسني وأوقفني على مقامي وقال ها أنا ذا أعرفك ما يكون في آخر الصخط لأن لمعاد الانتهاء أما الكبش الذي رأيته ذا القرنين فهو ملوك مادي وفارس شايفين عظمة الوحي يا إخوة مش تأليف مش أي كلام لا الرؤية اللي انت شفتها الكبش ذا القرنين فهو ملوك مادي وفارس والتيس العافي ملك اليونان والقرن العظيم الذي بين عينيه هو الملك الاول واذا انكسر دا الاسكندر الاكبر وقام اربعة عوضا عنه فستقوم اربع ممالك من الامة ولكن ليس في قوته وفي اخر مملكتهم عند تمام المعاصي يقوم ملك جافي أنطيوفوس اللي تكلمنا عنه من شوية أبي فانيوس جاف الوجه وفاهم الحيل وتعظم قوته ولكن ليس بقوته يهلك عجبا وينجح ويفعل ويبيض العظماء وشعب القديسين وبحذاقته ينجح أيضا المكر في يده ويتعظم بقلبه وفي الإطمئنان يهل الكسيرين ويقوم على رئيس الرؤساء وبلا يد ينكسر فرؤية المساء والصباح التي قيلت هي حق أما أنت فقت من الرؤية لأنها إلى أيام كثيرة وأنا دانيال ضعفت ونحلت أياما ثم قمت وبشرت أعمال الملك وكنت متحيرا من الرؤية ولا فهم بعض التعليقات على الكلام اللي أريناه طلب دانيال في صلاته أن يعرف فهم الرؤية وليتنا أول من نقع في حيرة أول ما نسأل نسأل الرب الإله لأنه يستجيب لأنه يستجيب لا يترك على الاطلاق الذين يسألونه أبدا لا يمكن لأنه إله السماء والأرض القدوس القادر على كل شيء الذي يسأل إمتى صف دانيال حوالي سنة ستمية قبل الميلاد حوالي سنة ستمية قبل الميلاد يعني دانيال يكتب سنة ستمية قبل الميلاد ثم نرى أمور تتحقق في القرن الثاني قبل الميلاد لاحظوا هذا شيء عجيب جدا شيء فعلا ملفت للنظر أليس كذلك إذن دانيال طلب والرب استجاب وعشان كده إحنا منتعلم أنه أول ما نسأل نسأل السيد الرب وهو يستجيب وأنا واسق أنه في ناس كثيرة هنا لها الخبرة دي الخبرة الروحية ان يا ما سألت الرب ويا ما الرب استجاب لهم يا ريث يا أخر وماني عشان الناس اللي جات متأخرة حط اللينكات ورا بعض عشان الناس اللي جات متأخرة تحفظ اللينكات وممكن ترجع للمحاضرة بعدين آآ آآ المسجلة تعرف توصلها يعني الرب يباركك طيب إذن بنشوف لما دانيال خر على وجهه انه اخذ قوة من ملاك الرب لمسه فاقامه مش الملاك اللي بيخنق الملاك ما بيخنقش الملاك ما بيجيش يخنق حد الملاك يأتي برسالة ان كانت رسالة فيها شيء ايجادي او سردي والملك يقوي الملاك قوى دانيال ومجرد أن لمس دانيال أوقفه على قدميه والرؤية لوقت المنتهى خلوا بالكم وهنا عايزكم تصح معايا عايزكم تصح معايا لو سمحتوا ف احنا عرفين النبوات في العهد القديم او في الكتاب المقدس بصورة عامة كثير من النبوات لها تحقيق زمني وتحقيق نبوي والتحقيق النبوي له أكثر من تحقيق يعني إن كانت هذه النبوءة قد حدست فيمكن أن يكون لها تحقيق آخر لوقت المنتهى وإذا كان أنطيوخس أبي فانيوس يمثل ذلك الوحش الكاسر في هذا العصر في القرن الثاني قبل الميلاد فيمكن أن يكون أيضا المنتهى يقصد به الأنتي كريس ضد المسيح الذي هو الدجال المعروف بهذا الاسم والذي سيكون في منتهى الوقت أيضا فكلمة الله ليس لها حدود وليس لها منتهى يقول ولكن ليس بقوته مش بقوته عشان تشوفوا الشيطان بيعطي القوة لأتباعه زي ما الرب الإله يعطي قوة لأتباعه الشيطان كمان يدي قوة لأتباعه علشان يعملوا الشغل بتاعه يا مناس تحالفت مع الشيطان يا من صنعت عهد مع الشيطان شوفوا معايا كده لو سمحتوا سفر الرؤية 13 وسأقرأ الآية الأولى والثانية حطوا الآية 1 و 2 ثم وقفت على رمل البحر فرأيت وحشا طالعا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى قرونه عشرة تيجان وعلى رؤوسه اسم تجديث والوحش الذي رأيته كان شفه نمر وقوائمه كقوائم دب وثمه كفم أسد وأعطاه هو ذا الكلام وأعطاه التنين التنين اللي هو الشيطان الحي القديمة قدرته وعرشه وسلطانا عظيما الإخوة المسلمين اللي بيسألوا شوفوا الكتاب بتاعكم فيه وحش ليه عشرة قرون ياريت لو تسألوا عشان تفهموا ياريت لما تعرفوا ما معنى القرون والوحش يشير إلى دولة ومملكة والقرون إلى الملوك وكيف أن سفر دانيال الآن يجيب على هذا التساؤل بكل بساطة حينما قدم في الرؤية دانيال الكبش الذي له قرنين وفسر من هو الكبش ولماذا قرنين وكيف أن الإسكندر الأكبر التيس العافي وكيف أن له قرن وما معنى القرن أنه القوة يريد لو تعرف الكلام ده يريد لو تكونوا باحثين بجد عن الحق يريد ليس بقوته الشيطان اللي بيد أدباهه بيد أولاده لمعاد الصخط يعني بسبب عقاب الرب الاله على الشعب لأنهم اقترفوا ذنوب كثيرة فاهم الحيل يعني ماكر جاف الوجه يعني قاسي وده بيتكلم عن أنطيوخس أبي فانيوس الرجل الدموي يهلك عجبا يعني يقتل الكثير من الأقوياء لن يقف أحد في وجهه يبيض العظماء ولما بيقول شعب القديسين يعني كل من له علاقة حية مع الرب الإله هو القديس ولما بيقول في الإطمئنان وحتى ده مهمة جدا إحنا أريناها من شوية في الآية رقم 25 وبحذاقته ينجح أيضا المكر في يده ويتعظم بقلبه وفي الإطمئنان يغلق كسرين لأنه أبرم معاهدات وخدع اليهود بهذه المعاهدات أبرم معهم معاهدات لكن كسرها فكان الناس اطمئنان لأنه في معاهدة لكنه لم يحترم اي معاهدة وبلا يد ينكسر وبلا يد ينكسر يعني لا سقط في حرب ولا سقط بسيف ولا سقط باغتيال ولكن سقط بضربة الرب قبل ما اقولك ازاي وهي مسكورة في التاريخ حطولي لو سمحته من أعمال الرسل افتحه معاي صف أعمال الرسل نشوف مع بعض الأصحاح الأصحاح 12 وأنا سأقرأ من الآية 20 وكان هيرود ساخطا على الصوريين والصيدويين فحضروا إليه بنفس واحدة واستعطفوا بلاستوس الناظر على مطجع الملك ثم صاروا يلتمسون المصالحة لأن كورتهم تقتات من كورة الملك ففي يوم معين لبس هيرودوس الحل الملوكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم فصرخ الشعب هذا صوت إلهٍ لا صوت إنسان ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعطي المجد لله فصار يأكله الدود ومات تخيل واحد حي بيأكل الدود واحد حي جسمه يتعفن ويأكل الدود هو حي هذا الذي يقف أمام المسيح صعب عليك أن ترفس مناخس لما وقف الرئيس المؤمن السادات وقف قدام المسيح لأن أنا ما بقولش أنه وقف قدام قداسة البابا لأن قداسة البابا والمسيحيون المسيح يدافع عنهم المسيح بيقول لبوليس الرسول لما كان شاول بيقول له شاول شاول لماذا تضطهدني أنا مع أنه كان بيضطهد المسيحيين طيب عندي صوت كذا عندي صوت إذن توقفنا إلى بلا يد ينكسر بلا يد وأعطيتكم موضوع السادات و ما فيش حد من المسيحين رفع ايده بلا يد انتيوخس زي ما قلنا لمت في حرب ولا اغتيال ولا اي شيء هو لما سمع انه اليهود نجحوا طهروا الهيكل ورفعوا الصورة بتاع الجوبيتر انه هو كان حاططه طبعا عنده في عصر المكابهين زعل جدا وغضب جدا وأقسى ما أن يجعل أوروشاليم مقبرة لليهود وتوجه لأوروشاليم لكن أول ما اتكلم بالكلمات دي ضربه الرب ضربة في بطنه فتولد الدود وكان الدود بيتساقط منه ولحمه بيتساقط وهو ريحته أصبحت نتنة وطارت مدة معاناته وحتى في مرضه كان بيعذب اليهود شعب الله في ذلك الوقت ويقال أنه حينما يأس من الشفاء اعترف لأسف المقربين له لأن سبب هذه الضربة بسبب اضطهاد لليهود وتدنيس لهيكل الله ووعد اليهود أنه لو شفية سيسمح لهم بممارسة الديانة بكل حرية لكن لم يعيش هو نفسه لم يحتمل رائحة أنتنا كان الدود يأكل فيه وهو حي وكان آخر كلامه أنه جيد للإنسان أن يخضع لله وأن لا يتحدى الله في العيادة التي قرأناها الرؤية حق يعني لا بد أنها ستحدث وكيف أن دانيال قام ومارس عمله بالرغم من أنه كان متعب وكان منهد وفي هذا أيضا نتعلم أنه مهما كانت الظروف أمامنا نحاول أن نعملنا إن كنا في وظيفة مع شخص أن لا نقصر في العمل ونتمم العمل بكل أمانة لأن في السماء عين تراقب وترى وتنظر تنظر إلى القلب ترى محبتك للآخرين بدون استثناء أنت لست مطالبا أن تحب المسيح فقط الرب يرى من السماء قلبك أنت مطالب أن تكون كسيدك وأن تحب الجميع بدون تمييز تحب المسلم واليهودي والدرزي والهندوسي أنت مطالب بقلب يسعى الجميع وحيث أننا كبشر لا نستطيع بطبيعتنا البشرية فالرب يسوع وعد أنه سيعطينا قلبه لنحبه الآخرين فقال لنا الوحي الإلهي في روميا خمسة خمسة حطوا الآية ذي لو سمحتوا لأن محبة الله قد انسكبت من السماء بالروح القدس المعطى لنا محبة الله انسكبت من السماء بالروح القدس المعطى لنا دعونا نرفع قلوبنا إلى السيد الرب أنا أكملت عاوز أشكر الرب أشكرك يا سيدي يا من تمتلك القلب وحدك يا من تستحق أن تمتلك قلوبنا أشكرك يا من لك السجود وحدك أشكرك يا من قلوبنا ترنو إليك وتنتظر ذلك اليوم الذي نراك فيه ونعيش معك كل الأبدية في حضرتك في معيتك في بهجة وسعادة نرفع أصواتنا مرنمين ومسبحين الآن وفي الأبد أيضا نشكرك لأنك عرفتنا ذاتك نشكرك لأنك أنرت عيوننا وبصائرنا أشكرك لأنك أعطيتنا فرصة أن نقيم علاقة حية معك أشكرك من أجل أنبيائك عبر التاريخ الذين حملوا لنا الكلمة والوحي الإله الصادق أشكرك من أجل أنهم حملوا لنا تعاملاتك الرائعة مع جنسنا البشري وكيف أنك كنت دائما راعيا مهتما محبا تفسط يدك يا سيدي إلى الجميع لك القلب كل القلب لك الفكر لك الكيان كله لأنك وحدك تستحق نعم يا سيد أمامك نطرح كل امتيازاتنا أمامك نطرح كل تيجاننا لأنك أنت الملك وحدك حباء في الغرفة وكل من يسمعوننا بصلوات الركب المنحنية حول العالم من أجل الخدمة والكلمة نشكرك ونباركك لأنك استمعتنا واستجبتنا يا سيد بشفاعة الدم الغار الذي أريق على عوض الصليب ربي يسوع المسيح وبشفاعة روحك القدوس الذي يشفع فينا بأنات لا ينطق بها ومن أجل أحلى اسم الاسم العظيم يسوع اسم الخلاص الذي ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينتغي أن نخلص في هذا الاسم العظيم القدوس وضعنا كل سؤالاتنا وطلباتنا واسقين يا سيد أنك قبلتها واستجبتها لك الملك والقوة والمجد اجعلنا مستحقين يا سيد أن نصلي كما علمتنا أبانا الذي في السموات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض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 خاصة أحبائي أد من التكست اللي بتعبوا في التكست بشكر الأحباء اللي بتعبوا في التسجيل أخونا روماني وأخونا سرياني كريستيان وأخونا فشيشة وأخونا آضامينا وأخونا بطرس السرياني وكل الأحباء المباركين ولا أنسى أن أشكر أستاذنا المبارك الذي بدأ هذه الخدمة is only way الرب يبارك حياته مرفوع دائما في صلواتنا لكم من قلب يحبكم ويحترمكم كل تقدير لإلهنا كل المجد إلى الأبد آمين ثم آمين ثم آمين